صم بكم عمي فهم لا يرجعون أرك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَذَرَ الموت والله محيط بالكافرين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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميدكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما تانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض معدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 كلوا وشربوا من الرزق الله ولا تحتو في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما بت الأرض من بقى وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مِصْرًا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمَنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاقًا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُّرَخُوا مَا آتِينَكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيتم مِن بَعْدِ ذَالكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْنَى الْخَاسِرِينَ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعل بَيْنَ نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإِن قال مُسالقُهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَهُ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 إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها